صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بثقوى الله عز وجل فان المتقين هم الناجون يوم القيامه واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ايها الاخوه المؤمنون بعد احداث غزه الاخيره والتي فرح بنتيجتها كل موحد يمكن يمكن لكل مسلم ان يستخلص دروسا عظيمه من هذه الاحداث لكننا سنذكر درسين فقط وما اكثر الدروس اما الدرس الاول ايها الاخوه المؤمنون فهو ان المسلمين اذا بذلوا ما يستطيعون وفعلوا اسباب النصر شرعا وعقلا وواقعا فان الله عز وجل يتولى النصر بنفسه اخواننا في غزه ايها الاخوه صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله فجاءهم النصر يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون افلحوا امام العالم كله اليهود الذين يملكون جيشا من اقوى الجيوش في العالم يصنفونه على انه اقوى من اقوى الجيوش في العالم يستجدون ويطلبون الهدنه حتى تتوقف هذه الصواريخ أيها الإخوة آية من آيات الله لكن إخواننا في غزة صبروا والله صبروا يا إخوة صبروا على أذى العدو صبروا على تخلي القريب والبعيد عنهم صبروا على الخيانات والغدر صبروا على الإعلام الكاذب الدجال المزيف المفتري صبروا على أذى مد الايدي للاعداء للحصول على ما يقتاتون به وعليه صبروا على سوء ظن بعض المسلمين بهم صبروا على شماتة صهاينة العرب بهم وبمقاومتهم وجهادهم واسلحتهم صبروا على تحمل اعباء الشهاده والقتل والجراح والاشلاء والتدمير والهدم صبروا على الجوع والمرض والبرد والحر وانقطاع الكهرباء والماء سنين صبروا على العزله والحصار واعظم من ذلك كله انهم صبروا على طاعه الله ففي هذه الظروف العصيبه ينتشر بينهم العلم وينتشر بينهم حفظ القران واقامه شرع الله والتراحم انها ايها الاخوه درس لمن يعي صبروا وصابروا على عدم الياس وعلى الاعتماد على الله وحده ثم على امكاناتهم اليسيره المتواضعه نعم ايها الاخوه هم يرجى ان يكونوا ممن نصر الله فنسره الله ووعد الله لا يخلف وكان حقا علينا نصر المؤمنين ايها الاخوه المؤمنون ان الايدي التي اطلقت الصواريخ من غزه تؤمن بقوله تعالى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى تربوا في المساجد على هذا تربوا في حلقه التحفيظ على قوله تعالى ذلك وان الله موهن كيد الكافرين موهن كيد الكافرين لقد فعلت هذه الصواريخ المتواضعه ما لم تفعله الجيوش الجراره ايها الاخوه هذا هو الدرس الاول اما الدرس الثاني فنقول وبالله التوفيق لقد راينا جميعا ما حصل لليهود نتيجه هذه الصواريخ المتواضعه فنقول ان تخويف المسلمين من هذه القوى الماديه يجب ان يكون له حد لان هذا التخويف انما هو استمرار لتخدير المسلمين وصرفهم عن الاعداد للجهاد وعن الجهاد نفسه لقد راينا اسطوره ما يسمى باسرائيل كيف انهم يختبئون كالجرذان ويصيبهم الهلع والخوف بمجرد سماع صفارات الانذار وصدق الله ولا تجدنهم احرص الناس على حياه وصدق الله حين قال لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله وصدق الله حين قال وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا القبه الحديديه هل نفعتهم لا لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى الا في قرى محصنه او من وراء جدر وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال نصرت بالرعب نصرت بالرعب مسيره شهب ايها الاخوه المؤمنون ان الاوان ليتعلم المسلمون عمليا ما قاله الله ورسوله من ان الكفار كيدهم ضعيف ان كيد الشيطان كان ضعيفا وان القوه الحقيقيه انما هي قوه الايمان قوه الاراده قوه العزيمه قوه الطاعه لله ورسوله ولينصرن الله من ينصره ان الله له قوي عزيز الذين امكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور ايها الاخوه المؤمنون هذا الدين العظيم سيمكن له في بلاد الشام خاصة بإذن الله بلاد الشام تشمل فلسطين والأردن وسوريا ولبنان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام وقال الا وان الايمان حين تقع الفتن بالشام رواه البيهقي في دلائل النبوه وصححه الحافظ ابن حجر والالباني وقال عليه الصلاه والسلام لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم الا ما اصابهم من لاوى كالاناء بين الاكل حتى ياتيهم امر الله وهم كذلك قالوا يا رسول الله اينهم طالب بيت المقدس واكناف بيت المقدس رواه ابن جرير الطبري في مسند عمر رضي الله عنه فينبغي علينا ايها الاخوه ينبغي علينا ان نتفائل بالنصر في بلاد الشام وان نحسن الظن بالله تبارك وتعالى وان يكون ذلك مع اظهار الصدق مع الله واعلان التوبه الصادقه على جميع المستويات في كل الميادين حتى ينالنا نصر الله تبارك وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولينصرن الله من ينصره ايها الاخوه المؤمنون وقوفنا مع اهلنا واخواننا في غزه لا يمنع ان نقول ان مما يكدر صفو هذا النصر وهذا الصمود ورود اسم ايران التي شكرها بعضهم باجتهاد منه ولكن الشكر لله وحده فمنه النصر ومنه الصبر ومنه التوفيق ومنه كل شيء من النعم سبحانه وتعالى ايران يا اخواننا المسلمين في غزه تلطخت يداها ورجلاها بدماء المسلمين في العراق وسوريا والاحواز فاين رابطه العقيده اين التربيه على التوحيد هل من نصر الله هل من نصر الله ان يمكن هؤلاء المجوس هل من نصر الله ان يمكن هؤلاء المجوس من ان يتاجروا بقضيه فلسطين كم قتل في غزه وكم قتل في سوريا من الذي قتل اخواننا في سوريا من الذي قتل مئات الالاف في العراق وهجرهم هل الجيش الاسرائيلي يغتصب النساء وقد راينا وراء العالم كله كيف يغتصب هؤلاء المجوس الحاقدون الحرائر من بنات اهل السنه على الاخوه جميعا في في غزه وفي غيرها ان يعيد النظر وان يرتب الاولويات ايها الاخوه نعم تخلى عن الفلسطينيين اكثر المسلمين لكن الله معهم وما دام الله معهم سبحانه وتعالى فانه تكفل بالنصر فقال ان تنصروا الله ينصركم هل من نصرة دين الله ان يمكن الصفويون من تلميع وجههم الكالح بالمتاجره والمزايده بقضيه فلسطين ثم ما الفرق اليس المسلمون تتكافئ دماؤهم دم العراقي لماذا يكون رخيصا ودم السوري لماذا يكون رخيصا اننا ايها الاخوه امه واحده فعلينا ان نفهم هذه القضيه من منظور عقدي نعم ايها الاخوه اخواننا في غزه ليس كلهم يريدون هذا هذا قرار بعض زعاماتهم وهي اجتهادات منهم يظنونها صوابا يرون قبول المساعدات الايرانيه ضروره والذي يظهر والعلم عند الله انها والله ليس الضروره لكنها سياسه نعم هي سياسه ونسال الله عز وجل ان يهدي الجميع لمختلف فيه من الحق باذنه انه يهدي من يشاء الى صراط مستقيم بارك الله لي ولكم في القران انفعني واياكم بما فيه من البيان اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين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 يقول صلى الله عليه وسلم عن صيام عاشوراء اني لا احتسب على الله ان يكفر السنه الماضيه محطه سنويه يكفر الله بها ذنوب سنه كامله حرم من هذه النعمه من حرم ولو سئل الاموات لتمنوا لو ادركوا معنا هذا الصيام صيام عاشوراء ايها الاخوه سنه مؤكده وليس بواجب وهو يكفر الصغائر اما الكبائر فلا بد من التوبه منها عافانا الله واياكم من اسباب سخطه ايها الاخوه لا باس بصيام عاشوراء وحده ولو وافق الجمعه او السبت ولكن السنه ان يصام معه التاسع فان لم يتيسر فالحادي عشر النهي عن صوم يوم الجمعه ايها الاخوه المقصود هو افراد الجمعه بالصوم لانه جمعه ولكن هنا يصام مثل اليوم يصام لانه تاسوعاء لا حرج اما النهي عن صيام يوم السبت فلا يصح اصلا على الصحيح ولكن بلا شك ايها الاخوه ان صيام التاسع او الحادي عشر افضل واحوط من اجل المخالفه من اجل مخالفه اليهود من شرع في صيام التاسع والعاشر ثم افطر فلا قضاء عليه ولا حرج عليه لان الصيام سنه من كان عليه قضاء فلا باس ان يصوم عاشوراء وتاسوعا قبل القضاء على الصحيح ولا يصح الجمع بين النيتين يعني يقضي وينوي صيام عاشوراء في الوقت نفسه ولكن اذا ضاق الوقت عليه في القضاء يؤخر القضاء لا حرج ان شاء الله ولو فعل وجمع بين النيتين فان صيامه يقع قضاء يقع قضاء صيام تاسوعا ايها الاخوه من صام اليوم اليوم الجمعه هو التاسع من صامه فقد جمع ثلاث خصال الاولى الحصول على اجر صيام شهر محرم وقد ورد في الحديث ان افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم الفضيله الثانيه اجر مخالفه اهل الكتاب فهم يصومون عاشوراء لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه وجدهم يصومونه الفضيله الثالثه اجر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لانه قال لان بقيت الى قابل يعني الى السنه القادمه لاصوم الن تاسع ومعلوم انه قبض عليه الصلاه والسلام ولم يصم من السنه القابله صيام عاشوراء وتاسوعاء او الحادي عشر يشرع للمسلم فيه تبييت النيه لانه نفل معين والنيه ايها الاخوه تكون في الليل الى الفجر وتحصل بالتذكر او بالسحور مثلا او ان ينام الانسان وقد نوى هذا كله يكفي نسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يجعلنا جميعا هداتا مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام واهله واذل الكفره والنفاق واهلهما اللهم عجل الفرج لاخواننا في بلاد الشام اللهم عجل نصرهم اللهم عجل نصرهم اللهم ارحمهم برحمتك الواسعه اجبر كسرهم وقو ضعفهم اللهم انك على كل شيء قدير عجل هلاك طاغيه الشام وجنوده واعوانه يا رب العالمين اللهم امننا في اوطاننا واصلح ولاه امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين